اخطب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك الخطب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك قال عذابي يصيب به من اشاء ورحمتي كل شيء انا عذبي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون وياتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون فتأكه آل الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف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 يَأْمرُرُهُم بِالمَارُوفِ وَيَنََّاهُ مععَنِ الْمُمكَرِ وَيُحلُّ لَهُُ الطَّباتاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاءائِ يَأْمُر بِالمَارُوفِ وَيََّهُ معَِمُ كَرٍ وَيحلُّ لَُ وَذاتِ وَيُحَررض وَعَلَيْهِمُ الْخَذَاء وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذْهَبُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنَآءِثَ وَيَذْهَبُ عَنْهُمْ قِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ معه قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ 119. لا إله إلا هو يحيي ويميت 110. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 111. وَماتِهِ وَاتَّبِول عََّ فِي تََّد وَمِن قَوْمِ موسَ أَّةُ يَهدُونَ بِالحَِ وَبِه يعدلون وَمِ قَوْمِ موس